Book 2, 2>, 2> ok> ูเจ็ดสบเสบเหตุผลบางประการสามเ ا ิ الاسباب เ ا ب د สา ا ل ا س ب ا ต3าทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل ا ل ت و ر ت ديشان ي َ ل َ ن َ ق ِّ ي ن ق ي ل ن ق ي ل ن ي ج ل أ ن ق ي ن ق ي َ ن ي ن ق ِّ ي ت ن ل َ ت َ ل َ ت ل ا ي ل ي ل َ ن ي ن ق ي َ ن ي ل ن ق ل ن ي ل ل ي لأني يجب أن أنقذ وزني. ทำไม كنتي لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ دي شان تونغ كاب رود كا. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. ดิฉันไม่ดื่มเบียเพราะว่าต้องขับรถค่ะ لا أ ش ر ب ه ا ل أ ن ي لا يزال علي أ ن أ س ا ف ر <ت ص في ق> لا أ ش ر ب ه ا ل أ ن ي لازال علي أ ن أ س ا ف ر ทําไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ لماذا أ ن ت لا تشرب القهوه لماذا أ ن ت لا تشرب القهوه มันเย็นแล้วค่ะ هي บาริดียดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ لا เ ش ر ب ه บ ل า ن ه อบ ا ริดอบฮาาทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ ل م ม ذ ا ل ล ت ش ر ช ا ل ش ช ي لماذا لا تشرب الشاي؟ دي شان ماي مي ن ้ำ طان كا. ما عندي سكر. ما عندي سكر. دي شان ماي د م شا براو ماي مي ن ้ำ طان كا. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. <تصفيق> لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ د لم ط ل ب ه ا لم أطلبها. د ا ن ل ا ل أ ن ي لم أطلبها. لا أشربها لأنني لم أطلبها. ททไไมมคุณ่านเนืพร่ะิฉันไม่ทานเนด้่ะ لا أكله لأنني نباتي. لا أكله لأني نباتي.